مع الفصل الخامس من الباب الثاني وهو حقوق الناس من كتاب السياسة الشرعية لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وتقدم عن كلامه الأسبوع الماضي عن القصاص في الأعراض وعقوبة الفرية فالليلة بإذن الله تعالى مع حقوق الزوجين نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده فقال المؤلف رحمه الله ومن الحقوق الأبضاء قال فالواجب الحكم بين الزوجين بما أمر الله تعالى به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان فيجب على كل من الزوجين ان يؤدي الى الاخر حقوقه بطيب نفس وانشراح صدره فان للمرأة على الرجل حقا في ماله وهو الصداق وهو الصداق والنفقة بالمعروف وحقا في بدنه وهو العشرة والمتعة بحيث لو آلا منها استحقت الفرقة باجماع المسلمين قال وكذلك لو كان مشبوبا او عمينا لا يمكنه جماعها جماعها فله الفرقه ووضعها واجب عليه عند اكثر العلماء وقد قيل انه لا يجب اكتفاء بالباعث الطبيعي قال والصواب انه واجب كما دل عليه الكتاب والسنه والاصول وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما لما رآه يكثر الصوم والصلاة إن لزوجك عليك حق قال الشارح رحمه الله وما قاله الشيخ هو الصحيح لا شك أنه يجب على الزوج أن يعاشر زوجته بالمعروف حتى في الجماع وأنه لا يحل له أن يدع الجماع إلا لعجز فلو تركه مراغمة ومضارة كان آثما لأن لها الحق وإذا هو دعاها إلى فراشه فأبت لعنتها الملائكة حتى تصبح فكيف تكون هي تريد هذا الشيء وهو يضارها أما إذا كان عاجزا فالأمر إلى الله عز وجل قال فالصواب أنه لا يكتفى بالباعث الطبيعي وأنه يجب على الزوج أن يجامع زوجته بالمعروف <تصفيق> يقول شيخ الإسلام التايمي رحمه الله ومن الحقوق الابضاع الابضاع جمع بضع اختلف في البضع فقال قوم هو الفرج وقال قوم هو الجماع وقال قوم وعقد النكاح قال كل فالكل يؤدي إلى معنى واحد عقد النكاح به تجب واجبات وبه يستحق الفرض حقوقا فالرجل اذا عقد نكاحه على المرأة صار له عليها حقوق وصار عليه واجبات وكذلك المرأة يصبح عليها حقوق تؤديها إلى زوجها ولها واجبات كذلك ينبغي أن تقوم بها وفي نفس الوقت لها حقوق عندهم وينبغي على الزوجين أن يتعاشرا من معروف كما قال الله عز وجل وعاشرهن بالمعروف فإن كرهتمهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وهذا الذي أشار إليه رب العزة تبارك وتعالى فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا يعني أن الرجل إذا كان يكره مرأته لا لدينها وإنما مثلا لشيء في خلقتها ونحو ذلك فإنه قد يكره هذا الذي يراه فيها ويجعل الله تبارك وتعالى في نكاحه إياها خيرا كثيرا بأن يرزق الولد الصالح الذي تقر عينه به في الدنيا وينتفع بدعوته بعد موته وقد قال الله تبارك وتعالى وعاشرهن بالمعروف والمعاشرة بالمعروف تشمل كل ما هو متعارف عليه بين الناس في معتاد تصرفاتهم ما لم يبطله الشرع أو تنكره المرؤة كل هذا يدخل تحت المعاشرة بالمعروف وأصل المعاشرة هي المخالطة والصحبة التي تكون بين اثنين أو أكثر فيجب على كل من الزوجين أن يؤدي إلى الآخر حقوقه بطيب نفس وانشراح صدر ثم قال رحمه الله بحيث لو آل منها استحقت الفرقة والمراد بالإلاء المذكور في قوله تبارك وتعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشف فإن فاء فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عنهم والإلاء في اللغة هو الامتناع باليمين وأما في الشرق فهو اسم ليمين يمنع بها المرء نفسه من وطء منكوحته وأما الحديث الذي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم آل من نسائه فالإلاء الذي آل إياه النبي صلى الله عليه وسلم ليس هو الإلاء الاصطلاحي أو الشرعي وإنما حلف النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتزل نسائه وهذا الإلاء الذي في صورة البقرة هو أن يحلف الرجل أن لا يطأ امرأته مدة فوق الأربعة أشهر فتتربص المرأة اربعة اشهر فاذا انقضت وزاد عليها فيجب عليه ان يجامعها ولها ان تطالبه بذلك واما ان يفارقها فان اصر على ما هو عليه رفعت امرها الى القاضي وللقاضي ان يجبره على ذلك من اجل الى يضر بالمرأة ومن هنا قال بعض العلماء ان وطأ المرأة واجب ثم اختلفوا في الواجب من ذلك فقال بعضهم اقل شيء ان يطأها كل اربعة اشهر مرة لان هذا هو الذي حرم الله عز وجل على الرجل ان يفعله وهو أن يعتزل مرأته أكثر من أربعة أشهر ثم بعد ذلك يقول شيخ الإسلام من تيمية رحمه الله ووطئها واجب عليه عند أكثر العلماء وقد قيل إنه لا يجب اكتفاء بالباعث الطبيعي والصواب أنه واجب ويقصد بقوله بالباعث الطبيعي يعني الشهوة المركبة في الإنسان وأنه لا يصبر على النساء فإذا كان متزوجا فإنه لا بد وأن يأتي امرأته وبذلك يقوم بالواجب الذي أوجبه الله تبارك وتعالى عليه دون توقيت ثم ذكر الدليل على ذلك هو حديث ان زوجك عليك حقا الى اخره نعم المسائل دي متعارف عليه بين يعني بمعنى كده ذلك ان كل بلدة لها اجرات لها شيء متعارف عليه القضاء بين الناس والزواج ولا في امور متعارف عليها بالنسبه لل اه هو احنا قلنا المعروف هو ما اتعرف عليه الناس في معتاد تصرفاتهم في التصرفات المعتادة ما لم يبطله شرع او تنكره المرؤ يعني اذا كان يخالف الشرع ابقى هذا ليس من المعروف اذا كان يخالف المرؤة فهذا ليس من المعروف انما مثلا لو قلنا ان من المعروف ان الرجل يأذن لمرأته ان تذهب الى اهلها كل اسبوع في بعض البلدان كل اسبوع بعض البلدان اسبوعين ممكن في بلد من البلدان اللي هي القرى إذا سكن مثلا في قرية صغيرة فالمرأة مثلا تذهب يوميا إلى أمها فإن أذن لها في هذا هذا من المعروف إنما ليس معنى قولنا المعروف معروف هو صار راجبا عليه ولكن إذا فعل هذا فهذا من المعروف إنما له حق أن يمنعها من الذهاب إلى بيت أبيها إذا كان يرى في ذلك مضرة ففي فرق بين المعروف والواجب نعم قال رحمه الله ثم قيل يجب عليه وطؤها كل أربعة أشهر مرة وقيل يجب وطؤها بالمعروف على قدر قوته وحاجتها كما تجب النفقة بالمعروف كذلك وهذا أشبه قال الشارح يعني أشبه بالصواب أنه يجب عليه أن يطأها بالمعروف على قدر قوته وحاجتها كما تجب النفقة بالمعروف كذلك قال وهل له أن يبيت عندها كل ليلة إذا لم يكن معها زوجة أو لا يجب أو لا يجب إلا ليلة من أربع قال فيه خلاف أيضا فمنهم من قال إنه لا يجب عليه أن يبيت إلا ليلة من أربع ومنهم ومنهم من قال بل يجب عليه أن يبيت عندها بالمعروف قال وهذا هو الصحيح والذين قالوا بالأولين قالوا لأن أكثر ما يكون معها ثلاثة وهي الرابعة ولكن الصواب أنه يجب أن يبيت عندها حسب ما جرت به العادة كل ليلة إذا كانت هذه العادة قال المؤلف وللرجل عليها أن يتمتع بها متى شاء ما لم يضر بها او يشغلها عن واجب فيجب عليه ان تمتنه كذلك قال الشارح ولكن لو فرض ان الرجل لا يقوم بواجبها من نفقة وغيرها فهل لها ان تمنعه حقه قيل ليس لها ذلك والصواب ان لها ان تمنعه حقه وانه اذا لم يقم بحقها من نفقة وطلب منها حقها وطلب منها حقه فإن لها أن تمتنع لأن الله يقول فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم نعم يقول الشيخ الإسلام تيمين رحمه الله وللرجل عليها أن يتمتع بها متى شاء كما قال الله تبارك وتعالى نساؤكم حرص لكم فأتوا حرصكم أن ناشئتم ما لم يضر بها ما لم يضر بها ما لم يكن في استمتاعه ما يسبب لها ضررا فإذا كانت مثلا المرأة ضعيفة أو مريضة أو لا تحتمل كثرة الجماع فإن كثرة الجماع قد يضر بها فعندئذ يجب عليه أن يشفق عليها أو يشغلها عن واجب او يشغلها عن واجب من الواجبات او فرض من الفرائض كالصلاة ونحوها فيجب عليها ان تمكنه كذلك لان المرأة لا يجوز لها ان تمتنع من زوجها بحال من الاحوال ويجب عليها ان تطيعه اذا دعاها الى فراشه وقول الشيخ رحمه الله ولكن لو فرض أن الرجل لا يقوم بواجبها من النفق وغيرها فهل لها أن تمنع حقه قيل ليس لها ذلك وهذا هو الذي عليه أكثر العلماء فإذا منعها حقها فإنها لا تمتنع من ذلك وإنما ترفع أمرها إلى القاضي وعلى القاضي أن يلزمه بالنفق وليس لها أن تنشز عليه. لكن الرجل على العكس إذا لم تمكنه المرأة من نفسها فإن أكثر العلماء على أنه يجوز له أن يمتنع من الإنفاق عليها لأن أكثر العلماء جعلوا النفق في مقابل المتعة وإن كان على ما أظن ابن حازم زهد لأنه أيضا لا يجوز له في هذه الحال أن يمتنع عن الإنفاق عليها فهذا هو الصواب إن شاء الله نعم قال رحمه الله ولا تخرج من منزله إلا بإذنه أو بإذن الشارع واختلف الفقهاء هل عليها خدمة المنزل كالفرش والكنس والطبخ ونحو ذلك فقيل يجب عليها وقيل لا يجب وقيل يجب الخفيف منه قال الشارح وكل هذه الأقوال يجب أن تكون مبنية على العرف فالذين قالوا يجب نحمله على أن هذا هو عرفهم والذين قالوا لا يجب نقول هذا عرفهم والذين قالوا يجب الخفيف نقول هذا عرفهم لماذا؟ لقوله تعالى وعاشروا هن بالمعروف فإذا كنا في بلدي تخدم نساؤهم البيت بالغسل والتنظيف والطبخ وغير ذلك قلنا يجب عليها ان تقوم به واذا كنا ببلد ليس كذلك قلنا لا يجب عليها واذا كنا في بلد تخدم الزوجة زوجها بما يتعلق بالشيء اليسير كطعام البيت وغسل الثياب الخفيفة اما اذا كان وليمة عند الزوج فانها لا تخدم بمثلها فنقول تخدم في الشيء الخفيف فالصواب في هذا كله أن نحمل جميع ما اختلف فيه الفقهاء في هذا الباب على اختلاف الأحوال لا على اختلاف الأقوال فكل منهم كان عرفه كذا فقال به وذلك لقوله تعالى وعاشرهن بالمعروف والمعاشرة تكون بين اثنين ولهذا جاء الفعل مبنيا للمفاعلة التي لا تكون إلا بين اثنين نعم تسألت خدمة المرأة لزوجها هل هي واجبة عليها أم لا هذه المسألة في أصلها خلاف بين العلماء كما أشار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله فمذهب الجمهور نمور أهل العلم من الشافعية والحنابلة وبعض المالكية وغيرهم أنه لا يجب على المرأة خدمة في بيت زوجها. وذهب بعض أهل العلم إلى القول بالوجوب، ومنهم جمهور المالكية وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو ثور، وأيضا بعض الحنابلة وهؤلاء. قالوا إن المرأة في بيت زوجها راعية وأن الرجل قوام عليها وأن القول بأنها لا تخدم زوجها يخالف هذه القوامة لأنه إذا كان فقيرا وقلنا لا تخدمه المرأة فمعنى هذا أن يخدمها هو ومن ثم ذهبت قوامته وأما جمهور العلماء فقالوا إن المرأة لا يجب عليها خدمة لزوجها لأن عقد النكاح إنما هو عقد على الاستمتاع وأجيب على ذلك لأن المرأة كذلك تستمتع بزوجها وأن المرأة تأخذ صداقها في مقابل وضعها فهذا في مقابل هذا يقول شيخ الإسلام التيمية رحمه الله وتنازع العلماء هل عليها أن تخدمه في مثل فراش المنزل ومناولة الطعام والشراب والكبز والطح لمماليكه وبهائمه اثل على فدابته ونحو ذلك فمنهم من قال لا تجب الخدمة وهو ضعيف كضعف قول من قال لا تجب عليه العشرة والوطن يقول فإن هذا ليس معاشرة له بالمعروف فإن هذا ليس من المعاشرة بالمعروف بل الصاحب في السفر الذي هو نظير الإنسان وصاحبه في المسكن إلا معاونه على مصلحته لم يكن قد عاشره بالمعروف وقيل وهو الصواب وجوب الخدمة فإن الزوجة سيدها في كتاب الله كما قال الله تبارك وتعالى وألفية سيدها لدى الباب وهي عانية عندهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى العاني والعبد الخدمة لأن ذلك هو المعروف ثم من هؤلاء من قال تجب الخدمة اليسيرة ومنهم من قال تجب الخدمة المعروف وهذا هو الصواب فعليها أن تخدمه الخدمة المعروفة من مثلها لمثله ويتنوع ذلك بتنوع الأحوال فخدمة البدوية ليس كخدمة القروية وخدمة القوية ليست كخدمة الضعيفة حديث فاطمة رضي الله عنها الذي ذكرناه في الأمس في صحيح البخاري كذلك صائل البخاري لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم خادما وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم هل أدلكما على خير لكم من خادم إذا أخذتما مرجعكم فسبح كذا إلى آخر الحديث هذا الحديث فهم منه بعض العلماء أن المرأة يجب عليها أن تخدم زوجها وإن الشاهد في هذا الحريث شاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعاون ابنته فاطمة رضي الله عنها على أن تتخلى أن خدمة عليه بهذا الخادم لأنها لو أختمها فهذا الخادم سيقوم, بإيه؟ سيقوم الخدمة كذلك استدلوا بحديث أسماء رضي الله عنها لما تزوجت الزبير قالت وكنت أخدم الزبير وكنت أجمع النوى لفرسه وأطحنه فقالوا هذه أسماء أيضا كانت تخدم زوجها لكن جمهور العلماء أجابوا أن ما قامت به فاطمة وما قامت به أسماء إنما هذا من باب التطوع وليس من باب الواجب وعليه فقالوا ان المرأة لا يجب عليها ان تخدم زوجها والصواب هو ما قرره الشارح ان هذه المسألة ترجع الى العرف ترجع الى العرف فاذا كان الناس في بلد ما تعرف ان المرأة تخدم زوجها فإنه يجب عليها أن تخدم زوجها وكذلك نوع الخدمة نوع الخدمة وهي الخدمة المنزلية لكن لا يجب مثلا على المرأة إذا كان زوجها مثلا صانعا أن تخدمه في مصنعه أو تاجرا أن تخدمه في متجره أو زارعا أن تحرث معه الأرض هذا شيء وهذا شيء بعض على يرى كذلك في البلاد التي تكون المرأة لها خادم فإنه إذا كان عند الرجل ساعة فيجب عليه أن يخدمها وأن يأتي لها بالخادم وبعض العلماء يرى كذلك أن الخادم هذا من المعشر بالمعروف وأنه يجب على الرجل أن يأتي بخادم لمرأته إن كان موسرا. وإذا كانت المرأة من عالي الناس مثلا ولا يكفيها خادم يأتي لها بخادمين وهكذا لكن الذي تدل عليه الأدلة وفعل الصحابة أن النساء كنا يخدمنا الرجال في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم ورد في أكثر من موقف أنه يسأل بعض أزواجه الطعام واسأل عائشة ان تناوله كذا وكذا وكذا فهذا يدل على ان هذه المسألة مرجعها الى العرف ومثل هذه المسألة مسألة الدواء للمرأة هل يجب على الرجل ان يشتري لمرأته دواء اذا مرضت فجمعون العلماء يقولون لا يجب لكن لو قلنا لا يجب في زماننا هذا هل يستقيم هذا الكلام لا هذا الان اصبح من الضروريات وأصبح العلاج والدواء من الأسس التي تقوم عليها الزوجية فلو أخذنا بهذا وقلنا جمهور لما يقول لا يجب على الرجل مداوات مرأته إذن المرأة ممكن تموت الآن ورجل يقول لا يجب عليه هذه المسألة أيضا ترجع إلى العرف ترجع العرف والعرف هو الذي يقيد المطلق بمعنى ان هذا الدواء مثلا يكون الدواء المعتاد مش مثلا المرأة تمرض يقول له لابد ان تسافر به الى المانيا مثلا يقول له انا مش عازت عليك في مصر ويجب عليك لا هذا هو المعتاد ان مثل هذا المرض يسافر به الى دمياط او ان زدنا الى المنصورة او الى القاهرة او في البلد التي تعيش فيه المرأة وهكذا هذه المسائل ترجع إلى العرف على الصواب والله تبارك وتعالى أعلم يقول الشيخ ابن عسيمين رحمه الله سؤال وزوجة ولي الأمري الجواب لا فرق بين هذا وهذا ولاة الأمور ولايتهم عامة فلو أن الإنسان نابذهم أمام الناس صارت المفسدة عامة أما هذا حق خاص بين شخصين سؤال إن اختلف الزوج مع الزوجة فمن المرجع في الإنفاق الجواب قال الله تعالى لينفق ذو ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله فظاهر هذا أن المعتبر حال الزوج إذا كان الزوج في بلد جرت عادتهم أن الزوجة تخدم زوجها أو تخدم زوجها فالعبرة بحال الزوج وإذا شاءت اشترطت عند العقد ألا تخدم يعني إن اشترطت عند العقد أنها لا تقوم بخدمة الرجل فلح ذلك أن وافق عن هذا الشرط يعني هذا الشرط لا يخالف كتاب الله ولا يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنك ذهبت لتخطب امرأة فقالت لك ولكن أشترط أن تأتي لي بقادم لك أن تقول هذا عليكم ولقد انت تكمل فاذا اكملت وجب عليك ان ايه ان توفي بهذا الشرط نعم لو فرض ان الرجل يقوم بواجبها من مطلق قال لها كيف هذا ما هي الايه الايه كده الايه عامة يعني عشان نحن ننزلها على كل اعتداء بهذه الصورة يعني يحدث فساد كبير يا يعني المرأة لو افترضنا ان المرأة امتنعت من زوجها هل المرأة تملك ذلك يعني المرأة مؤهلة شرعا وطبيعتا نية تمتنع من زوجها هي تعال محترمة ايه ولا تعال غصب نعلنا لك <تصفيق> يبقى الـ الـ الـ الآن الحياة ستستحيل بين هذين الزوجين يعني لما المرأة تقول له لا أنا امتنع لين انت بتنفقش عليها ثم ان مثل هذه الامور تكثر فيها الدعاوة الكاذبة يبقى المرأة ايه تمتنع ما يجي بقى نحكم اصب ولا اقول ها؟ بنفق ها هتصدق, مين؟ هتصدق من ها طيب اهو وانت قلت الزوج هي تقسم ان هو ما بنفقش عليه وبعد لما تضايق عليه تقولك ده بيجيب لي كذا وكذا وكذا يعني هي شايف ان ده مش نفقه يبقى المسألة الان صار فيها اخذ وعطاء لكن احنا لو قلنا كما قال جمهور العلماء انها ترفع امرها الى القاضي القاضي بقى هو الذي يقرر هل هذا الرجل لا ينفق ام انه ينفق اذا كان هذا الرجل له دخل ثابت فيفرض القاضي في ماله نفقه ثابتة لهذه المرأة وتستمر الحياة بعض ازواج عايشين كده حاليا يعني المرأة مثلا بترفع عضية لما زوجها يهجر البيت فترفع عضية نفقه القاضي بيقرر لها نفقه فيجي يتصالحها ويقول لها خلاص نلزق النفقه تقول لا هنعيش كده تعرض علي قضايا من هذا كثير فالآن اللي حكم بالنفقه القاضي لكن لو احنا المرأة حبت تأخذ حقها بهذه الطريقة لا تستقيم الحاجة الزوجية أبدا المرأة هي أولا هي ضعيفة ثانيا القوامة للرجل ربنا سبحانه وتعالى قال وللرجال عليهن درجة ثم إذا منعها حقها فلا يجوز هي تمنع حقه ولكن تسأل الله عز وجل حقها لأنه وليها وأنه سيدها وكذا وكذا نعم طيب كوسم مسائله تبعت عايزين واحد بقى يبحث لنا هذه المساله انت كان معاك مسألة يا سعد خلصت لي راجل ومراته خلصتها يا محمد عاملها انت خلاص محمد وعثمان الوقت ايه شاء الله فاء وراء يعمل المساله ده. ها لا هل إذا امتنعت اذا امتنع الرجل من الإنفاق على امراته هل يجوز لها ألا تمكنه من نفسها؟ يعني تمتنع من الفراش؟ نعم. من كان بسؤال؟ نعم. خدمة المرأة لأن زوجها دي يعني لا لا يعني هل للمرأة أو هل للرجل أن يلزم امرأته بخدمة أبويه؟ لا. بالاتفاق إنما المرأة الخلاف في خدمة زوجها وإما خدمة أبويه فهذا ليس داخلا فيما يجب على المرأة هذا ليس داخلا فيما يجب على المرأة لكن إذا تطوعت المرأة بمثل هذا جزاها الله خيرا ها؟ وتكون قد أحسنت إلى زوجها وإلى أبويه لكن لا يلزمها بذلك لا يلزمها حتى بذلك حتى لو كان العرف هكذا لأن هذا العرف يبتله الشرع إنه يجب عليها خدمة أبويه إذ كان الشرع الآن هنا في خلاف هل يجب عليها خدمة زوجها أو لا فمن أين أتي بهذا إنه يجب عليها أن تخدم أبويه أو أهل الزوج نعم قال الفصل السادس الأموال قال المؤلف رحمه الله وأما الأموال فيجب الحكم بين الناس فيها بالعجل كما أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم مثل قسم المواريث بين الورثة على ما مواريخ جاء ورثي نعم مثل قسم المواريث بين الورثة على ما جاء به الكتاب والسنة وقد تنازع المسلمون في مسائل من ذلك وكذلك في المعاملات من المبايعات والإجارات والوكالات والمشاركات والهبات والوقف والوصايا ونحو ذلك. من المعاملات المتعلقة بالعقود والقبود فإن العدل فيها هو قوام العالمين لا تصلح الدنيا والآخرة إلا به فمن العدل فيها ما هو ظاهر يعرفه كل أحد بعقله كوجوب تسليم الثمن على المشتري وتسليم المبيع على البائع للمشتري وتحريم تطفيث المكيال والميزان ووجوب الصدق والبيان وتحريم الكذب والخيانة والغش وأن جزاء القرض الوثاء والحمد نعم أيضا هذا من الواجبات التي تجب على ولي الأمر واجبات ولي الأمر كثيرة جدا ولذلك يعني إذا أحسن ولي الأمر سياسة الناس كان أعظم الناس أجرا كما قال السلف الصالح لاني الواجبات عليه كثيرة جدا تنوء بها الجبال يعني ما مر بنا في هذا الكتاب أمثلة لهذه الواجبات فالواجبات في الأموال أن يحكم ما بين الناس فيها بالعدل كما أمر الله ورسوله من ذلك قسمة المواريث بين الورث أن يكون هذا على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله وسلم هناك مسائل تنازع فيها الناس في مسائل المواريث زي مثلا مراس زو الأرحام زي الوصية الواجبة مراس الحمل مراس المفقود الذي يفض النزاع في هذا هو المذهب الذي يتخذه ولي الأمر هذا يكون رافعا للنزاع فإذا كان ولي الأمر يتبنى مذهبا في هذه المسائل فإنه يقضى بها وتنتهي القضية يعني مثلا الآن في مصر عندنا العمل بمسألة الوصية الواجبة والوصية الواجبة وإن كان الكلام فيها كثير فالراجح أنه ليس هناك وصية واجبة بالكتاب والسنة لكن هذا مذهب هذا مذهب وإن كان ضعيف أخذت به الحكومات السابقة تقريبا كان يعني تقريبا يعني حوالي سنة ستة واربعين تقريبا ومازال الامر على ذلك بعض الناس با كما يقول الله عز وجل وَيَكُنْ الحق الْحَقِّ يَأْتُوا إِلَيْهِ لكن لما يكون الحق عليه يقول لك فين الكتاب ويستن لابد الان بيقضى بالوصية الواجبة وهل لما يكون لك انت وصية واجبة تطالب بها ولما ترى ان الوصية الواجبة دي ستنقص من فرضك او من مقدار ما تأخذ تقول ما فيش حاجة اسمها وصية واجبة احنا عايزين كتاب السنة ابن ان ولي الامري اخذ بهذا المذهب والناس عاشوا عقودا طويلة على هذا فيجب عليك ان تلتزم بذلك فهذا يرفع النزاع ويفض الخلاف الذي ممكن ان يقع بين المسلمين قال وكذلك في المعاملات من المبايعات والإجارات والوكالات والمشاركات إلى آخره كل هذا يجب على ولي الأمر أن ينظم حركة التعامل بين المسلمين في ذلك بحيث لا يجار على بائع ولا يظلم مشترى بل عليه أن يؤدي حق المشتري وأن يؤدي حق البائع بحيث أن إذا اشترى رجل من رجل لا يظلم أحدهم وكل هذا من عمل مين من عمل ولي الأمر نعم قال الشارح رحمه الله الأموال جاءت الشريعة فيها بالعدل قال شيخ الإسلام النتيمية رحمه الله ولا أعدل من قسمة الله في المواريث للذكر مثل حظ الأنثيين قال تعالى يصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين قالوا في الهبات كذلك أيضا على القول الراجح للذكر مثل حظ الأنثيين ولا قسمة أعدل من قسمة الله عز وجل نعم يعني يقول الشارح رحمه الله الأموال جاءت الشريعة فيها بالعدل أصلا الأموال من المقاصد الشرعية التي جاءت بها الشرائع السماوي حفظ إيه حفظ المال، يقول الشيخ ابن سامين رحمه الله، وفي الهبات كذلك، طبعا قوله، ولا أعذر من قسمة الله في المواريث ذكر مثل حظ الأنسائي، هذا طبعا لا خلاف عليه، لقول الله تبارك وتعالى يوصيكم الله في أولادكم الذكر مثل حظ الأنسائي، لكن هناك مواضع مواطن كثيرة لا يكون الأمرها كذا. في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم يعني مش في أي وقت الذكر بيقض نصر حظ ها يعني مثلا الإخوة الأم مثلا فهم شركاء في السلس مثلا وفي مسائل كتير يعني ولكن هذا هو في إيه؟ في الأولاد يوصيكم الله في أولادكم للذكر نصر حظ الأنساء يقول وفي الهبات كذلك يعني إذا وهب الوالد لولده هبه وأراد أن يعدل بين أولاده في هذه الهبة فهل العدل أن يعطي الذكر مثل حظ الأنسان أم أن العدل أن يسوي بينهم يعني هل الهبة العدل فيها كالميراث يقول الشارح رحمه الله وفي الهبات كذلك أيضا على القول الراجح القول الراجح عند الحنابلة لكن دمرو العلماء على خلاف ذلك أمر العلماء على أن التسوية بين الذكر والأنثى في الهبى هذا هو العدل وهذا هو الذي يؤيده الدليل كيف يؤيد الدليل؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم سووا بين أولادكم سووا بين أولادكم فالتسوية تقتضي ماذا؟ تقتضي أن يكون للذكر مثل أن يكون الأنثى مثل ما للذكر، هذا هو الذي يستفاد من هذا اللفظ. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات قال: أتحب أن يكون ولدك إليك في البر سواء هبنا أولادك كلهم يبروك على السواء؟ قال نعم. قال سوي او سو بين اولادكم ومعلوم ان بر البنت كبر الولد ولا الولد ببر والده اكثر من البنت هيبقى التسوية في البر التي قلنت بهذا الحديث تدل على التسوية في الهبة والله تبارك وتعالى اعلم المسألة يعني فيها كلام اكثر من ذلك ولكن هذا ما يحضرني نعم تفضل قال وكذلك أيضا العدل في المعاملات من البيع والشراء وغير ذلك قال والعدل كما قال شيخ الإسلام رحمه الله قسمان ظاهر لا يخفى على أحد وخفي فالظاهر ما يعلم بالعقل كوجوب تسليم المبيع على البائع لمن؟ للمشتري ووجوب تسليم الثمن على المشتري لمن؟ للبائع وعدم تطفيق المكيال والميزان قال هذا من العدل لأنك إذا قلت الصاع بدرهم فأعطاك درهما تاما يجب عليك أن تعطيه الصاع تاما أما أن تطفف فهذا جور خلاف العدل ما, ما, ما معنى قول الشارح فأعطاك درهما تاما معنى إيه ها يا محمد عديتها لي كده لانشي معناه ايه الدرهم التام دي وفيت الدرهم ناقص ودرهم التام نعم اه الدرهم في الاصل وزن اه مش هو زي الجنل اللي عندنا ده لا والدرهم اصل وزن وايضا الدرهم في كل بلد لها وزن فاذا كان هذا الدرهم ثاما يجب عليك أن توطيئ إيه حقه ثاما نعم قال وقد توعد الله سبحانه وتعالى للمطففين الذين إذا كالوا على الناس يستوفون يأخذون حقهم كاملا وإذا كالوهم يعني كالوا لهم أو وزنهم يعني وزنوا لهم يخسرون قال وهذا من أشد ما يكون من الظلم قال وجوب الصدق والبيان الصدق في وصف السلعة مثلا يقول البائع صفتها كذا وكذا وهو كاذب هذا كل يعرف انه ظلم او يقول قيمته عشرة وهو كاذب كل يعرف ان هذا ظلم يبقى اذا تنظيم المعاملات بين الناس هذا من وظيفة ولي الامر وهذا من الشريع الاسلامي يبقى الناس مثلا عندما ينظرون الى اسواق المسلمين وفيها حملات تموينية مثلا فراجل هو مفتش تموين بيبحث عن الغشاشين والمدلسين يبقى هذا من الشريعة وليس من الشريعة يبقى ما يجيش بقى واحد يقول لك اصل ده احنا بنحكم بقانون وضعي يبقى يجوز نجذب على مفتش تموين ومش عارف مين اللي بداك الفكر ده يعني هذا الفكر من اين تولد ده تولد طبعا من عقود مضت من الجهل وكي الناس يستمعون فيها الى اصوات الذين يكفرون المجتمع ويجهلون المجتمع وبالتالي يستحلون كل شيء لكنهما تنظر الى هذا تجده تماما من الشريعة من الشريعة تماما يعني لما حملة تخرج تنظر في الموازين هذا الميزان من زال منضبطه لا ده مش من الشريعة ولا مش من الشريعة مش شريعة يبقى هذا من الشريعة الرجل بتاع التموين ده لما ينظر في السلع هل اليوم نرشوشة ومنتهي صلاحيطها ولا لا هذا من الشريعة يبقى يجب أن تعينه عن ذلك المرور مثلا زي ما ضربنا قبل هذا من الشريعة ولا مش من الشريعة لأنه ينظم حياة الناس ويحفظ أرواح الناس ما تجيش بقى تقول ماشي مخالف تقول إيه بخالف القوانين الوضعية انت بتخالف الشريعة كده ها؟ انت الان تخالف الشريعة مش بتخالف القوانين الوضعية فمثل هذه الامور ينبغي للناس ان يسمعوا وان يطيعوا فيها اما ما يكون من الظلم او كده او كده فهذا هو الذي ينبغي الإنسان ان يدفعه عن نفسه ان استطاعه نعم قال كذلك البيان اذا كان فيها عيب بي يقول فيها العيب الفلاني فانك فهو وظل ومن الكتم ما يفعله بعض البائعين للسيارات تجده يعلم أن فيها العيب الفلاني ثم يضعها تحت المكبر المكبر؟ المكبر اللي في السوق يعني ويقول ما لك إلا هذه ال... الكفرات الكفرات الكفر اللي هو الكوتش يعني نعم قال هذا حرام إذا كنت تعلم العيب يعني يقصد الشيخ هو يضعها تحت المكبر في السوق. سوق السيارات يعني ها؟ فشوق السيارات وحطها تحت الميكروفون وينده وقل ايه انا ببيع كوتشات انا ببيع ايه كوتشات ليه عشان يبقى بريء من العيب اذا كان السيارة فيها عيب وقيت له هنا طبعا يقول له ايه ببعلك ايه حديدة. لك حتة حديدة عامل ببعلك حتة حديدة عشان ما ترجع له طيق عامل لقيت المطور في كذا لقيت الشاسيفي قلت لك ايه ببعلك حتة حديدة طيق وحتة حديدة ابنا روح اشتريها كيلو باثنين جنيه إنه من شارع عربية 50 ألف جنيه ما أنا كنت رح تشتريت حديد من بيئة من البراموني وخلصت لو أنا بشتري حديد هل حد بشتري سيار فهل هو بمجرد أنه قال هذا فإنه تبرأ ذمته؟ هذه مسألة أيضا تسألت إيه البراءة من العيب إذا واحد باع سلعة وقال أنا بريء مما فيها من العيوب من يبحث هذه المسألة من يبحث هذه المسألة مسألة البيع مع البراءة من العيبين <تصفيق> انا عارف يا اخي انا عايزين الناس يبحث اه اه شاب بس ما ينفعش كل واحد الدول ما من سطرين فقاله ثلاث اسابيع صح؟ زي اخونا سعد خلصتها هي فين هي؟ هي مش ماجستير ولا دكتوراه لا تجيبها لنا كده وعشان فهي من تسكن بقول فين هي بتقول لسه هنظمها ولسه عاملها المهم شام يبقى الاسبوع القادم ها اسبوع القادم نكمل كلام الشيخ نعم قال ويدل على تحريم الاول ان المشتري سوف يبذل فيها قيمة اكثر خذ هذه اضف هذه المسألة معك مسألة اذا ظهر عيب في السلعة فالدع البائع انه لم يكن يعلم به وجاء البينة على انه لا يعلم هذا العيب فما الحكم فهم يعني أنا اشتريت منك سلعة وجدت فيها عيب، <تصفيق> الان ليه خيار الرد بالعيب ليه ايه خيار الرد طال الزمان او قصر طال الزمان او قصر ليه ان ارد ما دمت ان اكتشفت العيب ولم ارض به فلي ان ارد جئت بالباء فقال لي انا والله ما اعلم بهذا العيب انا اشتريت هذه السيارة ولم اكن اعلم ان بها عيب وجاء ببينة تدل على صدقه من الذي يتحمل العيب من الذي يتحمل في العيب في هذه المسألة أزال وبعد فقال الشارح رحمه الله ويدل على تحريم الأول أن المشتري سوف يبذل فيها قيمة أكثر مما لو بين له العيب، لأنه مخارع فمثلا هذه السيارة سليمة بعشرين ألفا معيبة بين فيها العيب بعشرة آلاف معيبة ختم فيها العيب وقيل ما لك إلا الكفرات كم تساوي خمسة عشر ألفا لأنه يرجو أن تكون سليمة فيكون في هذا غش قال تحريم الكذب والقيانة والغش هذا أمر واضح كل يعرف أنه حرام <تصفيق>